<سؤال> اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي قلبي وفي خلقي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين إيمان دعا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن شر الشيطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين يا الله يا الله